الف لام الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراه بل هو الحكم ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير قبلكَ لاعلهُم لاعلمم يهددون اللههُ الن خلَلَقَ السماوات الأّ في سةِ أيام اللههُ الن خللَقَ السماوات الأربَ مَا بينَهُما في جدتِ أي ثم استوى ثم استوى منِ ثمُ استَوال ثم استَو على النج ما ل يدونه تتذكرون يدبر الأمر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الفسد كان مقداره الفسد مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طيل ثم جعل نسله من سلالة من ماء مئين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا هذا امل صالحا اننا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حقا قول مني لامن ان لآمَنَّ أَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ هذا هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ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 ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ قَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِينُونَ إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهدي لهم كم أهلكنا قبلا من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسون نُخْرِجُ مِنْهُ مِزْرَعًا فَنُخْرِجُ بِهِ زرعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كفروا لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون